موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه بغتة أخذناه بغتة فإذا هم مبليسون فقط عذاب الَّذِينَ ظَلَمُوا